كل إن من منه هذه ومن تكون هذه أم مالك شيخة الوصف المثالي وما هي غريبة لذهلت كل العيون بصراحة كل شي فيها خيالي وكل إن من منه هذه ومن تكون هذه أم مالك شيخه الوصف المثالي وما هي غريبه هل كل العيون كلن عرفها مميزه والذوق عالي و22 عام اظهرت كل الفنون الغالي يهيذهب غلاها كل غالي وعلى بهاها سمو يلي تسالون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 وصفها آية صنعها ذو الجلالي واكتملت الأولادها قلب حنون نالها محمد وهو نعم الرجالي أبو مالك وقلبه بحبها يفخرون أبو مالك راعي الطيب حمايه الموالي وعز منه في ظلاله يحتمون وكل روعة حب هالفرحة تلالي أمالك قمرنا سموا يلي تنظرون أمالك قمرنا وسموا يلي تنظرون